بسم الرحمن میں لا اقسم میم پی ولا اقسم بالنفس سلو يَبَنَانَ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامًا يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فإذا قال البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان اي سنؤ کرو بل سيبان صيرا ولن القى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن i v ن بیوئی سيره دون ان يفعل بها فقره كلا اي بابرات ترات وقيلا من ارى وَظََّ أَن غُرفِ الراق وَتَد فَتِ السكُ بِ الس إ فَأَبَأَ إِلَاءَ إِلَهِ يَتَمَّطُ أَوْلَاكَ فَأُولَا ثُمَّ أُولَاكَ فَأُولَا سألوا أن يترك سذا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان عنقا خلق فسوى